واتقوا الله الذي تساءلوا نبيه والأرحام أن الله كان عليكم رخيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدة يسرح لكم عملكم وغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإنه اصدقل حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشار الأمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهر سمع بعد وإختي الكرام مازلنا مع اسماء الله الحسنى وصفات العلا والكلام على الربوبية وهذه هي أشرف العلوم على الإطلاق هذه المخضرات هي أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف مشرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علاه ومازلنا مع هذا الكتاب الماتع وهو نقاوة ما كتبه في هذا الباب وهو ضمن لنا جمل باعتقاد أهل السنة جماعة أفرقى الناجية الطائفة المصبرة نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على المتاب في أسول اعتقاد السلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى لأنه سبحانه لا سمية له ولا كفو له ولا مدة له ولا يقص بخلقه سبحانه وتعالى ولا يلحدون في أسمائه ما أخذناه يعني, يعني نبدأ من, من أول غالب ويحذون في أسمائه وقفنا عند أولئك يحرفون الكلمة عن مواضعه قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يحذون في أسمائه وآياته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمية له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاصل بخلقه سبحانه وتعالى, شحانه وتعالى. شحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره واسد ابو قيل واحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله عنا في قول المصنف رحمه الله تعالى قال ولا يلحدون ولا يحرفون الكلمه عما وضعي واختكلمنا عنهم تفصيلا قال ولا يلحدون في اسمائه في أسمائ الله ولا يضلون في اسمائه واياته قال لا يلحدون في اسمائه واياته اذا الايات عندنا ايات كونيه وايات وايات شرعيه فالكلام هنا على الالحاد ينقسم او ينزل الى القسمين الايات الكونيه والايات الشرعيه اما بقوله ولا يلحدون في اسماء في اسماء الله ذالك اعلى اصل الالحاد الميل اصل الالحاد الميل ومنه اللحد تعلمون اللحد لنا والشق لغيرنا فأصل الإلحاد هو الميل وإصطلاحا هو الميل بأسماء الله دل في عما يلب له الميل بأسماء الله دل في علا عما يلب له والإلحاد كبيرة من الكبار إن لم يكن كفرا فقال الله ودعوه بها ودروا الذين يلحدون في أسماء سيجزونه ممتازة قال وَذَلِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ والإلحاة في أسماء الله يدل له أنواع أعظم هذه الأنواع وهي أن يسمي الله دل العلاء بغير ما يسمى به نفسه أن يسمي الله يدل فعلاء بغير ما يسمى به نفسه وهذا من فعل الكفر الفجرة فهذا من فعل الفلسفة فهم يسمون الله بالعلا العقل الفعال أو العلاء الفعالة وهذا, وهذا كفر مبين ولذلك ابن يعني يقول بأن كلام, كلام من ذهب يقول ابن عربي وابن فارد وابن سينة هؤلاء أخذوا أخذوا مسوح وعقول الفلاسفة وألبسوها لحة الأهل السنة الشرعية أخذوا عقول الفلاسفة وألبسوها لحة الشرعية هذا اللي فعلوا في هذا البد هم هنا ترهم يقولون بوحدث الوجود ويقولون بمساءلة الاتحاد والحلول يقولون به وانت ترى ترى قائم لما قام قال ما في الجب الا الله قال ذلك يقول ما في الجب هذا المجنون لا يقول بذلك المجنون لا يقول بذلك فاقول ما في الجب الا الله الثاني يقوم يقول سبحاني سبحاني والثالث يقول اننا لا تشعل لا ندري من الرب من من العبد يعني هذا هذا هذه ليست تخريفا انا تحامق لا استطيع نصر الى مثل هذا بحال الاحوال فالغلط المقصود بان الالحاء في اسماء الذات الفعل هو يسمي الله بغير ما سمى به نفسه فطبعا هناك عندنا في في مصر مثلا اصحاب الطرقه يقولون ابو ابو خيمه الزرقاء يشبه خيمه الزرقاء هذا يسمي نعم هذا يطلقون اسما على الله رح. وهذا ادى على احنا قلنا الاسماء الاصل فيها انها توقفيه قال الله جل في علاه ولله الأسماء والحسناء فادعوه به وقال الله جلس على وقال ما ليس لك به علم وقالوا أن تقولوا على الله ما لا, ما لا تعلمون في ذلك بأن اسماء الله توقفي فلا, فلا يستطيع أحد أن يسمي الله غير ما يسمى به نفسه أنت لو جئت لإنسان اسمه أحمد فقلت, فقلت له يا, يا زيد يا عمير ما يرد عليك وإذا رد يقول لك أنت إما أنك تستهزئ وإما أنك إلي المهم الغرض المقصود أن المسألة الإنكار عليه يكون شديدا هذا في البشر هذا في البشر فكيف برب البشر واليهود ونصار أيضا النصار يسمون الله جل فعلها الآب يسمون الله الآب بغير ما سمى به نفسه فهذا نوع إلحاد, فنوع إلحاد أن تسمي الله جل فعلها بغير ما سمى به نفسه وهذا آآ آآ تقدم نادى الله ورسوله وهذا الإنسان فيها على خطر عظيم يغفو ما ليس له بعلم قال الله جل 对ه وعلا ولكف ما ليس لك به علم هذا أول نوع من أنواع الحاد في اسماء الله جل ده وعلا بأن يسمى الله جل فعلا بغير ما سمى به وนفسه وهذا معناها أمران يعني فيها أمران الأمر الأول الجهل بالله وأنت من شرع أن تعلم عن الله جل فعلا وتتعرف على الحق المعرفة فأعلم أنه لا إله إلا الله والثاني فيه الجرع على الله جل فعلا وهذه أعظمها الجرعة على الله اللهم اغفر يا رب اللهم إنا ننتهي كلك حرمات ون... و... ولنا الزلات والسقطات ليس انت... جرعة على الله الذي يفعلها ولكنها من باب أغلبته وشعوته والله يعذر لنسى الله للفعلها أن يغفر لنا جميعا الزلات والسقطات والهنات طيب فالنوع الثاني من أنواع الإلحاد النوع الثاني من أنواع الإلحاد أن ينكر الله تعالى تسمى بها نفسه الأول إذا في باسم ليس باسمه الثاني أن ينكر أسماء سمى بها الله نفسه هذا نوع الحاد وهذا أيضا فيه تقدم ينادي الله ورسوله وهذا أيضا فيه الجرأ على الله رضي فعله كيف ينفي ما أزبطه الله رضي فعله نفسه وأولاء من الجهمية الجهمية الجميع ومن غلاة الجميع غلاة الجميع, الجميع نفع أسماء الله على كلية وطبعا عندهم علة عليلة يقولون بأن كثرة الأسماء تدل على تعبد الثلوات كثرة الأسماء تدل عندهم على تعبد وهذا خطب خط عشواء من الجهل أنت لك أن تقول محمد كريم فصيح بريغ ذكي شجاع مقدام كم صفة سبعة صحيح محمد وسعى محمدات هنا الأمر محمد واحد وهذا غباءهم هذا هو الذي أودى بهم أو إلى ذلك فهم الشفى التي عندهم ويقولون لأننا قلنا بتعدد الأسماء أكون بتعدد الزغة وتعدد صفات أيضا تعدد وهذا سبحان الله والله العالى قال, قال سورة 22 ها قال الله عزيزي الرحمن أيضا يقول الله عزيزي رفعلا هو الملك الخدوس السلام والمؤمن والمؤمن <تصفيق> العزيزي الجبار المتكبر سبحان الله هذه أسماء سرد الأسماء بها زرها والله رعال أعلم بنفسه سبحان الله عزيزي في علا هذا نوع الثالث من الأحد بأنه, بأنه يعطل رسم يثبت لك أن يعطله تعطيل الاسم تعطيل الاسم تعطيل اسم منافي صفه التي يتضمنها يقول نعم سميع اه نعم سميع كان سميعا بصير يقول بصير نعم يكون عليم يقول عليم نعم لكن يقول عليم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدره نعوذ بالله هذا كفر مبين هذا الاسم؟ نعم الاسم الاسم. هو, هو اثبات اسمي مع تعطيله اثبات الاسم مع تعطيلي والتعطيل بنفي الصفة التي يتضمنها والصفات التي يستلزمها عند لو قلت الغني الغني اسم من أسماء الله وقلنا أسماء الله الحسنة هذه المسألة بيناها بأن هذه الأسماء أول شيء لابد أن تعلم أنها مشتقة هذه الأسماء استجامدة لذلك انا أقول بأن الدهر لسه اسم من أسماء الله بفعلها أنه جامد وقلنا أيضا بأن الأسماء هذه لأنها مشتقة تتضمن صفات, صفات كمان وإن كانت تتضمن صفت كمان فيها تستلدم صفت أخرى كمان يعني قلت هو الغني أو قول لا لا لا قل اسم الله جواد يتضمن صفت الجود هات من صفت الجود طيب الجود صفت الجود أنت لتقول صفت الجود يبقى إذن لابد أن يكون إيش لابد أن يكون غنيا هل, هل يديد المرء بكف بفقري لابد أن يكون غنيا ولا بد ان نقول لا بد يكون لا بد ان يكون, أن يكون حيا ان ما يجرا ان ما يتلاوقي سهلا ولا بد ان اكون قادرا فكلها صفات تستلزم الجود فهنا اصاله مساله الكمال في الأسماء بأن هذا ادي الاسماء اسماء مشتقه وانها تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات ايضا كمال هم إذا عطلوا ذلك يكون قد احدثوا في اسم الله لما يقولون سمع بلا سمع قدير بلا قدر كريم بلا بلا, بلا, بلا, بلا, بلا, بلا كام لابد ان نقول ح... يعني الحي القيوم طب الحي يقولون بلا حياه يلزمهم لما يلزموا يلزم لك لما يقولون ذلك فهذا نوع الحاد في اسماء الله او نوع الحاد في اسماء الله دافعلاء ونحن نوازن مع الايه وذار الذين يحلون باسماء الرابع اسماء اثبات الاسماء ايضا في الثالث اثباتها لكن على وجه التمثيل ولذلك وعقب المصنف هنا قال قال لا سميع له على سبيل التمثيل يعني هو سمى نفسه وسميعا بصيرا وسمى الانسان سميعا بصيرا الله جل وعلا ان الله كان سميعا بصيرا وقال على الإنسان هل اتى انسان حين حين ما ادى لم يكن شيئا مذكورا اننا خلقنا الانسان من طين امشاج فجعله سميعا بصيرا فجعله سميعا بصيرا فهم يقولون سميع كسمع وبصر كبصر والملك والعزيز والكريم وكريم كل هذه كله يقولون كلها على اساس على اساس التمثيل اسم السميع لا كاسم سماع لشيء وهذا نوع إلحاد من وهذا نوع عظيم من الحاد هذا النوع الذي سبق اخف منه وطا اما هذا التمثيل فهذا تنقيص وذلك النعيم بن حمد قال من شبه الله بخلقه فقد كفر نوع الحد أيضا من, من أنواع هو, هو عدم توقير أسماء الله للفعل من أنواع الحد عدم توقير أسماء الله للفعل إذن قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله طار من هذا الإلحاد من عدم التوقيل يدخل تحته كثير من الذين يتوسلون مثلا بالإسم على غير الحال الذي يتوسلون به يعني لا لما يقول يا جبار اغفر لي أو يقول يا منتقم اغفر لي هذا, هذا, هذا نوع في عدم توقيل لأسماء الله لأنه كما قلنا أن أصل الإلحاد هو أن يميل بها عما يجب, عما يجب له فعنوع الإلحاد ومن نوع الإلحاد أيضا اشتقاق أسماء الآلهة الباطرة من أسماء الله رفعلها مضهاء في فيجمع هذا النوع من الإلحاد عدم توقير أسماء الله رفعلها يشتقل الأسماء للآلهة الباطرة أسماء من اسم الله رفعلها اللات والعوز قال الله على أفرائي تلاتة والعوزة ومناتة الثلاثة ذا الأخرى عليكم وذكروا نعم فهذا الإلحاد وهو شديد جدا في هذا الباب لذلك الله العقل ولا يلحدون في اسماء الله وآياته قوله ولا يلحدون في آيات الله لا قلنا بأن آيات الله هي الآيات الكونية والآيات الشرائية الآيات الكونية أنت عندك آيات الكونية في العالم العلو العلم السفي العالم العولي لو نظرت إلى السماء توجد كل الآيات الكونية ترى الشمس والقمر والنجوم و ترى السحابة و ترى السماء كيcks تقف بالتنق بغير عمد قال الله تعالى في علاوة الشمس تجد المستقال لله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك الكمر ولا الليل سابق وكل في فلك ال... <تصفيق> يسبحون وأيضا قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون قال الله تعالى والصف يأتي صفة فالزاجة يأتي زجرة فالتالي أتي ذكرى إن إلهكم لا واحد رَبُّ السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ رَأَ إِنَّ زَيَنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ وهم ينظرون إلى هذا يقولون الطبيعة خلقته هذا نوع إلحاد إلحاد في عيات الله الفعل أن ينسبوا الخلق لغير الله أن ينسبوا الخلق لغير الله ومن نوع الإلحاد فيها الغلو فيها بان يعتقد فيها بانها مشاركه لله جل في علاه في الربوبيه كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما قال الله جل في قال قال صلى بنا عليه في السماء فقالوا ماذا قال ربكم قال اصبح من عبادي مؤمن وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله برحمته فهذا مؤمن بالله كافر من الكوكب ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله ذا نوع الحاد الان هذا نوع ومن نوع الانحاد ايضا انكار خلق هذا العالم انكار المعجزات هذا نوع الحاد ل... الحاديات الالهية الفعلاء لأن ما من نبي الا الا الله الايه التي على مثلها اقرت اقرت الامه بانه نبي كالايات التي رزقها الله للرفاعاء موسى عليه السلام كالعصا والقى الصد فلما راها تهتز كانها جن ولا مدبرا ولم يخف يا موسى لا تخف لا تخف <تصفيق> اني لا أخف أو الآية الأخرى أقبل ولا تقف وأيضا قول الله جنف علاء مبينا هذه الآيات على اليد قال في الآية تقف البيضاء من غير السون آية لنريك من آياتنا هذه الآية التي تعلق فيها هو هو مسألة إنكرها ففرعون أنكر العصر العصر ألقاها موسى أمامه صارت حية أمامه وأنكرها وآتى بالسحرة واستحر لم ينكره سحر لم واجد الأمر على الخلق الحقي خروا سجدا وسبعه بحمد ربهم ولم يستكبروا هم استكبروا وهذا نوع الإلحاد انكار هذه الآية انكار الآية المرئية هذا نوع إلحاد او نسبة الخلق لا هذا نوع إلحاد أو عدم نسبتها لله دفلانها مخلوقا خلقاتها الطبيعة هذا نوع الحاد والآيات الشرعية أيضا قال لا يبحدون في آيات نوع الحاد في الآيات الشرعية هو, هو تحريف الكلمة عن مواضيعه هو قالهم هذا نوع الحاد ونوع الحاد أيضا تحريف الصفات لأنها الآيات الشرعية فيبقى إذن, إذن, إذن نفس الأوامر إما يبحدون فيها اياه عن znajف الشرع وايضا الصفات قال ولا يكيفون وكما بعيدنا التكيف انه انه يجعل كيفية لصفت الله جلالف علا كصفة اليد لصفة الانامل صفة العين صفة الصاق صفة الرجل يجعل لها كيفية فقال اهل السنة الجماعة لا يكيفون اهل السنة الجماعة لا يحدون في الاسماء ولا يكيفون الصفات طبعاً لما ذكر الاسماء ذكر مع ذلك الصفات قال ولا يكيفون ولا يكيفون صفات الله جل وقد نبهت أنا ولفت الانتباه الى ولا يكيفون لابد ان تعرف من وجهين اليوم بها على على وجهين ما هما المعنى والشكل والهيئه نعم يعني كيف الايمان بها كيف نقول بلا تكيف لا نؤمن بالمعنى نكيف المعنى ولا نكيف ما فهمت يعني كيف المعنى مم. المعنى هذه الصفه للتكيف هو انت قريب قريب لكن لابد انك تركز بعض الشيء <تصفيق> لا لا لابد انتفهم لا يكيفون لا يكيفون يعني ايش لا يكيفون يعني لا يجعلون تصورا للكيفيه مع اثباتها لا يمكنون الكيفيه اه في هذا ما بها اذات الكيفيه كلمة لا يكيفون ليس معناها نهم ليس معناها انهم ينكرون الكيفيه لا يكيفون هم لا يتصورون الكيفية مع إذباتهم لها هم يزبتون الكيفية لكنهم مع الإذبات لا يتصورونها ببعض معنى لا يكيفون لا يمثون الكيفية بل يزبتونها وكلام مالك ظاهر في ذلك مالك قال الاستواف اللغة معلوم صحيح والكيف مجول قال والإيمان به واجب والإيمان وإذن هم يزبتون كيفية هم يضبطون كيفية لكنهم لا تصورونها. لا يعبرون عنها هم يقولون الكيفية موجودة لكنها غيب والإيمان بها غير ولا يكيفون ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه لا يمثلون كما قلنا هذا الأمثل بالكلام على التمثيل بأنه يجعل صفات الله على مثل صفات خلقي وقال ابن عام بن حمد من شبه الله بخلقه فقد كفر وكما قلنا الواقع يكذب ذلك لأن القائدة التي تكلمنا عنها قبل ذلك هي جماعة قليل هذا الباب هو أهم الأبواب ما صح ما أنتم فيه كذلك قلنا القائدة الأهمية بمكان الواقع يكذب ما يقولون الذين زعموا بالغلو في الإثبات على التمثيل قلنا والواقع يكذب ذلك والقائدة ذكرناها قلنا أفعل معكم انا كده كده يعني, يعني هنلجئ احنا للنت ولا ايه الاشتقاق لا يستلزم ممتاز يا علي ممتاز نعم التساوي الاسم لا يستلزم التساوي المسمى التساوي في لا يستلزم التساوي المسمى قلنا للارنبي يد للقرد يد صحيح اجلكم الله بالحميد يد هل يد الحمار كادي الادب؟ هل يد القرد كادي الانسان على على النظريه التي يتكلم بها هذا المخبول الاخر؟ هذا اسمه يفرد ولا اسمه ما اسمه؟ دا دا مخبول من الدرجه الاولى يعني هل هل حقا هل حقا نقول هذه لا يمس اولاد ابدا ابدا فالتساهل او الشرط في الاسم لا تستلزم ابدا سواء في المعنى لذلك لما نقول ان الله كان سميعا بصيرا والله تعالى قال الانسان خلقه سميعا بصيرا فهنا الاسم وان كان قد اشترك فلا فلا يستوي المعنى بحال من لا يمثلونها صفات من صفات خلقه قال لانه لان التعليل يبين لانه سبحانه صدر بالتسبيح والتنزيه لله لله في علاه لانه سبحانه لا كميل له ولا كفأ له ولا ند له كلها متعاطفات تثبت لك الأصل الاصيل في هذا الباب هو تعهيد الله رجل في وأنه واحد في أسمائه واحد في صفاته واحد في ذاته بأنه واحد في أسمائه واحد في صفتي واحد في ذاته سبحانه جل في علاه لذلك قال لا سمية له ولا كفأ له ولا ند له والأدل على ذلك الكثير الله قال الله جل, جل في علاه رب التموت والأرض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته قال هل تعلم له سميا جبل هل تعلم هل تعلم له سميا استفهمنا بمعنى بمعنى فلا تمي له لا احد سمي له اذ دني سبحانه جل تلى في علا فهو متفرد بالخلق متفرد مستحق للعباده سبحانه جل في علا وقد قال الله جل في علا ولم يكن له كفوا احد قال قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وفي قوله لا سمية له ولا كفة له ولا ند له لأنه يدل على, على كفر من جعل له سميا وعلى كفر من جعل له ندا ولذلك قال الله للفعل في من جعل له الأنداد مع معنويا جعل له الأنداد في قال الله للفعل مكرًا عليما من الناس ما يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا هشدوا حبًا لله وذلك عقب بالتحديد ولا الذين ضروا بدرون العذابة وايضا النبي صلى عليه عندما سئل عنك ذلك قال ان ترع الله ندا وهو خلق ما html طلقك الا هو سبحانه جل, جل في علا اذا لا ند له ولا سميه له سبحانه جل في علا وحتى في افعاله لا ولا ولا سميه له لا ند له ولا سميه له لذلك لا بد ان نوحده سبحانه جل في علا في الربوبيه والاسماء والصفات وايضا فضلا عن الالهيه التي هي يعني قضيه الكون الكبرى قال لا تميه له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه تعالى ولا يقاس بخلقه طبعا كما قلت وصدر ما بالتسبيح في كل مسألة نتكلم فيها إذا كان الكلام سيهم غير ذلك فهو يسبح أو يوم, يوم التشبيه أو يهم النقص فهو يسبح لله لفعلها تنزيها وتقديصا لله لفعلها فيقول ولا يقاس سبحانه بخلق تعالى بخلقه القياس ثلاثة قياس شمولي و استمل الافراد جميع الافراد الذين ينزلون تحت هذا القياس هو القياس الشمولي يعني لو قلت لو قلت صفه الكرم ما تعرفش شمولي صفه الحياه صفت شمولي يعني كل ما يتصف بهذا تحت هذا القياس الشمولي هذا هذا لا يمكن ان يكون يعني الله على يعني ليس على الله فعل هذا القياس بحال من الاحوال لانه لا سواء ولان الله عليك كما صدرنا مبدا سميه له ولن نبدا له ولأننا قلنا جميع الصفات التي نصف الله بها تحت قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والقياس الثاني قياس المثير ألحق النظير بالنظير كما قال أمر المخطران قياس المثل قياس المثير وهذا لا يمكن لله هذا الفعلاء نعم المثير القياس الثالث هو قياس الأولوي طاعته ضرريه الغاسل الاولوي بان العله في في صارت تكون متمكنه اكثر من الاصل من الأصل في قول كما قال ربك لا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا اما عندك الكبر احدهما أو كليهما فلا تقل لهما اوف, أوف. فلا تقل لهما اوف ولا تنهره يبقى اذا الضرب بباب اولى لا يجوز صحيح هنا حقا بين ضرب العباده قياس الاولوه قياس الاولويه وهذه تعطى يعني ناتئه وطبعا كما قلنا القواعد ليست كليا القاعدة كل كمال يتصب به المرء فالله أولى به لأنه خالق هذا كمال فإن كنت الكلام في الإنسان كمال الخرص والصمم نقص لا يعرف عما في صدر سعيد قال لا فالكلام إن كان في الإنسان كمال ففي الرحمن إيش فوق الكمال من باب تقول العلو كمال كالعلو الهمه كالعلو الخلق كالعلو المكانه كالعلو العمل العلو كمان. هذا كمان نقول ان كان العلو في الإنسان كمال فهو في الرحماني من باب اولى العلو القدر المشترك احنا قياس الاولى يعني لو كان الكلام في الإنسان بيتكلم هذا ده كمان فكلام الله يضع على فالقاعده كمان من باب اولى يتصل الله به اما قال مشترك معناه ان التساوي في الاسم لا بدي كلنا قاعده مشتركه حتى حتى ندرك المعاني مفهوم؟ لان قياس والقياص قياس الاولوي في هذا الباب هذي في ها قاعده هذه كده بس ها افكار اثمرت القاعده هذه كده بس فاي أي, اي اي قاعده نعم سمرت هذه القاعدة ان انت ممكن تثبت بعض الصفات لله للفعلاء من الصفات الفعلية لكن هناك صفات صفات الخبرية لم تدخل العقل فيها بحال من الأحوال يعني قد تقول بأنه قد ثبت علوه, علوه الله للفعلاء بالكتاب والسنة أما شيء يكون ثبت في الكتاب الكتاب والسنة ويجمعها للسنة والعقل لأنك ستقول لهم بعدما تثبت بالآيات والأحاديث علوه الله للفعلاء الرحمن والعرش السوى مثلا قال اعتقى في نهو اننا السماء نقول والعقل يصدق ذلك لان العلو في الانساني تمام فاذا تفسير الرحمنيه تمام هي دي صار لا لا تطورت واذا قال لا يقاد سبحانه وتعالى سبحانه كما قلنا في المطلق اسبح وتسبح سبحان وفيها تنزيه الله جل عن كل نفس وعن كل وعن كل عيب سبحانه جل في ولكن هذه قاعده قاعدة رأس الكلية لحم الأحوال يعني أنت أقول عدم وجود الولد في الإنسان ليس كمال وبنسبة الرحمن كمال قال الله جعل لقد آآ آآ قال وقال, وقال اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا ادى تكاذف سماواته وتفطرنا منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولد وما ينبال الرحمن يتخذ قال قلوا الله أحد الله الصمت لم يألوا دلم يولد لم يكن له الكفوان فالاستحادة فالقعدة كما قلنا القعدة يعني على الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب وهذا نفسه فيه وهو كمان في النهاية الفعلية الله الصمد الذي يصمد إليه عباده في حوائدهم ونعباد قلب لا يحتاج إلى طعام ولا ولا شراب ولذلك أنت ترى نعم نعم سبحانه وتعالى ورجاء كده ان طلع ان جئنا الشيطان لما مر بالانسان قال انك ايه اجوف دخل من فمه خرج من دغره فقال انك اجوف انك لا ضعيف قال انك اجوف انك لا فهنا الله على الصمد سبحانه وجل في قوله قال فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قليلا واحسن حديثا من خلقه فهنا بعد ما ذكر الصفات وذكر مساله وانكر الالحاد قول فإنه سبحانه أعلم بنفسي وهذه قاعدة مهمة جدا للرد على البدع يعني في قول فإنه أعلم بنفسي هذه قاعدة للرد على أهل البدع لأن البدع إذا, إذا أطلقوا اسما على الله وعلا لم يأتي الشرع به أو أطلقوا له صفة لم يأتي الشرع به فنقول لهم أنتم أعلم أم؟ أم الله, الله. الإجابة؟ الله, الله. يعني نقول تجد عيوننا أزبط الله لنفسي علما ففياتي المنكر فينكر ويحرف العلم عينا فيحرف العلم مثلا ويقول بها الرعايه بلازم الصفه فنقول له الان انت اعلم ام الله فبالجميع قاعده انا ذلك بقولي فانه اعلم هو اعلم بنفسه ما دام هو ولا دي اخبارنا الرحمن لا يستوى ما دام هو اعلم ولا دي اخبارنا, أخبارنا, أخبارنا لو ما دام اعلم وهو الذي اخبرنا بانه ولد وله رجل وله ساق سبحانه وجل في ولد فاعلم بنفسك ذلك ف... نعم اذا كان معنى غير ذلك كان معنى غير ما ورد فقد اخبرنا ونعم ولو كان كما تقولون انتم أنه ليس مرادا لقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بينا انه مراد وانتم لستم باعلم الرسول الله عليه لأن علم النفس من علم من علم الله يجد فعلها يوحى إليه به فإنه أعلم بنفسه وبغيره وهو أعلم بعجز الإنسان وضعف الإنسان وجهد الإنسان وأيضاً يعلم بما يستوعبه الإنسان لذلك نجزل عليه القرآن باللغة اللغة التي أفهمها قال الله جل على تنزيل رب العمين نزر بي الروح على قلبك لتكون من المندري باللسان العربي قال وأصدق قيله وأن, الله وأن قول الله الحق والصدق قال الله جل فعله من أصدق من الله حديثة ومن أصدق من الله قال ومن اتقى من الله قيل راحسن حديثه وهذه ايضا فيها, فيها, فيها ما فيها من القوه على الرد على اهل البدع كيف الرد على اهل البدع قال واحسن حديثا فيها تقعيد في الرد على اهل البدع إذا قلنا انه احسن حديث معناها ان, معناها إن, إن نقول بأن بان تاويلكم تاويل باطل تاويلكم تاويل باطل والله تعالى قد أتم البيان وكان احدث احسن حديث و و ولذا نقول لو كان حقا لبيانه الله تعالى لو كان حقا لبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم باء ناخذ عندها الترمذي معك اللهم صل لو في اي سؤال تفضل النوع نوع يعم جميع ما تحت ما تحت